بسم rahmani rahim. الرحيم يا ama الذين tatach لا تتخذوا وعدوكم bil Juchryjuna الرسول wa ia minu billahi rbikum. jihadam fi sabili wabtiga amarvati, to بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ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 إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة و حتى تؤمنوا بالله وحده قَوْلَ قول ابراهيم لابي قَوْلَ قول ابراهيم لابيه نستغفرا لك وما املك لك من الله من شيء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 لاَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُجَالِ بينكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ وَدَّ وَاللَّهُ قَدِير وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف